يا أمتنا طال الليل طال الليل وطال في غزة ألم وحصار أشلاء موت أهوال نار تعلوها ودمار نهر من دمها قد سار في غزة ألم وحصار أشلاء موت أهوال نار تعلوها ميها قد ستحم ولنصرتك رب متعال سيغيثك جيش جايح يا فهناك رجال ونرسلها رب متعال سيغيثك جيش جياح يا فهناك رجال سنعيد القدس لدولتنا ونحطم كل الأغلال ونعيد المجد لأمتنا مجدا بشموخ الأبطال سنعيد القدس لدولتنا ونحطم كل الأغلال ونعيد المجد لأمتنا مجدا بشموخ الأبطال في الش في الشيشان لنا صولتنا وكذا الكوفة والصومال أفغان رفعت رايتنا وتسامى فيها الأبطال في الشيشان لنا صولتنا وكذا الكوفة والصومال أفغان رفعت رايتنا وتسامى فيها الأبطال الأبطال يا أمتنا هذا الحل سيفٌ يعصف بالأنذال يا أمتنا هذا الحل هو في التوبة والأنفال يا أمتنا هذا الحل سيف يعصف بالأنذال يا أمتنا هذا الحل هو الليل وطال يا أمتنا طال الليل طال الليل مع